ألا كل ما هوات قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس كب طول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فذين نشيت ونبال مصيب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللنسي ثوب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب ولل شد على أهلي فبين مشت ونفل مصيب وكم من ناس رأينا أمه تفانوا فلم يبقى منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي علم فيها الحبيب الحبيب. اول و هو إلا على نفسه يشيب يشيب. ألا كل ما هو وللنسي ثوب لطول البقاء فيها وإلمك فيهم دبيهم ولدهر شد على أهليه فبين مشد ارْتَكَبْتَ امْرًا فَلَا تَأْتِيهِ مَا يَسْتَأنِيبُ وَدَامَ يُرِيبُ كَلَّا تَأْتِينِي وَيُجْزَى الظَّالِمُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ أَغَرَّكَ مِنَّا نَارٌ وَلَيْلٌ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 يا ريتشند ما قال اهلي ثمينو شهت وانا